بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف موقع المغني باستضافة الدكتور محمد نجيب بوليف في لقاء مفتوح مع زوار الموقع والدكتور محمد نجيب بوليف من مواليد 12 من أكتوبر سنة 1964 بإقليم طنجة وهو أستاذ التعليم العالي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية نائب برلماني عن دائرة طنجة أصيلة نائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب منسق الشعب بفريق العدالة والتنمية مكلف بقطاع الاستثمارات عضو مجموعات الصداقة البرلمانية تركيا والشيلي حاصل على دكتوراه في اقتصاد الطاقة الاقتصاد القياسي من فرنسا حاصل على دكتوراه دولة من جامعة فاس دكتور محمد نجيب بوليف أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا ومرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي العزيز نبدأ إن شاء الله في السؤال الأول وقد وصلنا من أحد زوار الموقع يسألوا فيه نعم. هل هناك فعلا نظاما اقتصاديا إسلاميا وما هي أهم مميزاته نعم هو بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة السؤال حول الاقتصاد الإسلامي يتطلب منا وقتا مستفيدا للإجابة عليه لكن باختصار شديد إذا استثنينا الإشكالية المتعلقة بالتسمية لأنه بالفعل في خوضنا المجال الاقتصادي فواضح أن هناك اقتصاد رأسمالياً واقتصاد اشتراكياً هذا هو التعريف الاقتصاد السياسي ولا يوجد محل في الاقتصاد السياسي الغربي الآن للاقتصاد الإسلامي لكن تبنينا نحن للاقتصاد الإسلامي بهذا المفهوم إذا استثنينا التسمية لأن التسمية الإسلامية قد تحيل في بعض الأحيان على الصفة الدينية للموضوع إذا استثنينا هذه الاشكال المتعلقه بالتسميه فبالنسبه لنا النظام الاقتصادي الاسلامي عنده مجموعة المجموعه المتميزات المميزات عفوا وهذه المميزات ترتكز اساسا بموضوع الذي نعتبره اساسيا في العلاقه الاقتصاديه بين الفرد ومجتمعه ولكن ايضا بين الفرد وليس فقط المجتمع الحاضر ولكن بع الفرد أيضاً والله عز وجل هذا هو ال الإشكال اللي موجود في الاقتصاد الوضعي فنحن ننطلق من قضية الاستخلاف وأن الإنسان في هذه الأرض في تعامله في عبادته ومستخلصه في الأرض وباستخلاف هذا الاستخلاف اللي في الأرض بالفعل في في واحد مجموعة دي المميزات وفي نفسه الآن في أعطيت للزموه إحنا مجموعة الحقوق اللي عليه ولكن أيضاً عنده وح مجموعة الأمور أخرى تجاه المجتمع ديرو. فالميزات للاقتصاد الإسلامي عموما هي أنه اقتصاد يرتكز على العمل، لمن أنه يمجد العمل ويعطي مم. للعمل إيجابية كبيرة لا توجد في الاقتصاديات الأخرى. بحيث أن الفكرة التي ننطلق منها هي المسألة المتعلقة باليد العليا خير منا اليد. السفلة وفي كل خير على أي حال فإذا نتركيز على العمل ونبدأ الريح الإشكالية التانية والمميزة التانية والخاصية التانية هو في المجال المالي الاستثماري هو أن الاقتصار الإسلامي يركز على التشاركية على التشاركية بمعنى أنه جميع الأطراف في المجتمع يجب أن يكونوا على طرف تشاركي وليس على منطق الريع أو على المنطقة الدائن المدين الذي هو موجود في الاقتصاد الرأسمالي أو حتى في الاقتصاد الاشتراكي. ثم أيضا الخصوصية الاقتصادية فيما يتعلق بالتوزيع وهذه والمسألة ديال التوزيع سواء ديال الفرع أو توزيع ديال الدخول أو ديال المداخل. أيضا أيضا الاقتصاد الإسلامي في متميز بحيث أنه يركز على الملكية العامة ولكن أيضا على الملكية الخاصة. فإذا كان اقتصاد الاشتراكي مين للملكية العامة وتعملها وإذا كان اللي إلى الاقتصاد اللي ذرال الاقتصاد الخاصة ويعمم ويجعلها عند أو على الملكية العامة. فالاقتصاد بين هذين الاقتصادين وهو بالفعل فيه ولكن أيضا فيه في الاقتصاد الاشتراكي ثم أيضا وهو التركيز على الإنتاج بدل الاستهلاك الاقتصاديات الأخرى وخاصة الاقتصاد الليبرالي الآن واقتصاد استهلاكي أساساً الاقتصاد الإسلامي يتحدث أساساً على يركز أساساً على الإنتاج قبل أن يركز على الاستهلاك بالإضافة إلى وح مجموعة الإيجاديات اللي متعلقة المميزات واعتماده لمنظومة من من من الأفكار. غير موجودة في الاقتصاديات الأخرى وهي المنظومة ديال الزكاة كمنظومة مستقلة بذاتها وكفرع مستقل في الاقتصاد الإسلامي واللي تحلنا إشكالية اجتماعية حقيقية بحكم إن الزكاة تتمشى لل للمستحقين الثمانية اللي ممتقرين ثم أيضا موضوع آخر متعلق بالوقف وهذا غير موجود بحيث أن المجال الوقفي في الإسلام في الاقتصاد الإسلامي يحل المجموعة من الإشكالات حتى أن الإسلام فيه وقف اللي كان موقوف مثلا على الصم والبكم والعم وقف على القطط والكلاب التائهة وقف على ما يعرف باللارج باللغة العربية لأنه لأنه عنده صفاق طويل فالوقف الإسلامي في الاقتصاد الإسلامي فيه وقف تعالى هذا باللارج هذا لأنه يمكن كان يتعرض الرجل دياله للكسر فكان هناك وقف حتى انه لو تعرض للكسر يمكن ان يجوار كسره ولذا فاذا منظومة اخرى وهي ما يعرف بانفاق العفو هذا من افضل ما يوجد في الاقتصاد العفو المفهوم المصطلح القرآني ولكن مصطلح الحديث النبوي وهو ما يعرفه بالفضل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث <تصفيق> مع الصحابة ويقول لهم يتحدث يقول اللي عنده من كان له فضل زاد فليعد على من من لا فضل له ومن كان له فضل ااا داب فليعد ب على من لا م لا فضلا له حتى كثير روي الحديث حتى قال الصحابة حتى ظننا أنه لم يبقى أحد فينا فضل إلا ووجب عليه أن يعده به على الآخر وهذا ال هذا هذا العفو هذا المفجع له يسألونك ماذا ينفقون قولي العفو أنه هذا العفو ممكن في الاقتصاد الإسلامي أننا نحلوا بالإشكالات الحقيقية فيما يتعلق بالجانب ديال الفقر، الجانب ديال التنميات المجال الاجتماعي وهذا اللي ما موجودش أصلا الآن في الاقتصادات الأخرى أعطيك نموذج أستاذ مثلا عنده عفو ماشي مادي مادي، ولكن عنده عفو في وقته عنده تلتشهر العطلة ما تيخدمش عنده تقرر في الجامعة ستة ساعات، وعنده الأسبوع يمكن أن هذا الإنسان لو أن المجتمع بالفعل كان مجتمع إسلامي وأن الدولة تحتاج هذا الإنسان يمكن أن ينفق من فضله ومن عفوه في الوقت وفي المعرفة اللي عنده زيدة على المتوسط دي المغاربة مثلا وأن ينفقه لكي يتقف المغاربة لكي يمحو الأمية إلى آخره ثم أيضا المنظومة الأخرى في الاقتصاد الإسلامي هي المنظومة التضامنية بمختلف فروعها سواء وانتكاف الموجود بين الأسر ولا بين العوائل الصدقة إلى آخر وهذا نظام تضاموني تكافل اللي أيضا غير موجود في الأنظمة الاقتصادية الأخرى إذن هذه بستعجال مجموعة من المميزات ديال النظام الاقتصادي الإسلامي على النظام الاشتراكي والنظام الرسماني نعم دكتور. مروا ان شاء الله تعالى السؤال التالي نفسي ياق حول نعم. الاقتصاد الاسلامي وصلنا سؤال يقول فيه هل توجد نماذج ناجعة أو ناجحة معاصرة من تطبيق الاقتصاد الاسلامي نعم. وهل يمكن أن يكون له وجود في إطار العلماء نعم هو الحقيقة السؤال يصعب تصعب الإجابة عليه بحكم أن الاقتصاد الاسلامي تختلف تطبيقاته في الدول الإسلامية يمكن نقول من صفر إلى مئة في المئة فسا هناك دول الى بغيتي هناك ثلاث مستويات ثلاث مستويات فهناك اقتصادات اللي مفروض حسب الدستور ديال هذه الدول هذه الاقتصاد ديالها هي اقتصاد اسلامي من مفروض انه على الاوراق على الاقل هو اقتصاد اسلامي كاين عندنا دولة ديال السودان الدوله ديال ايران ودولة الباكستان هذه الثلاثه ديال الدول تعتمد في اقتصادياتها وتقول بان الاقتصاديات ديالها هي اقتصاديات من مفهوم الاسلامي الإسلامي. في المرتبة الثانية اقتصادية تمزج بين ما هو اسلامي وتعتمده وتعترف به وتعترف ايضا بالاقتصاد الحالي الراسمالي مالي اساسا سواء في التعامل البنكي واللغير ومنها النموذج الماليزي إن شئتم والنموذج الأقرب منه واللي يمكن نعرفه هو النموذج السعودي بحيث أنه بالفعل السعودي هناك نظام ديال الزكاة هناك نظام ديال الوقف ولكن في نفس الوقت الأبنك السعودية تشتغل هي بالفوائد لمن أرادها إلى آخرين ثم كي ندل الصفة الثالثة ولا الثالثة من الدول اللي هي دول تشتغل أساسا بالنظام الليبرالي وإذا جاء شيء حاجة إسلامية هذيك مشي من باب التنصيص الدستوري ولا التنصيص ال… الايديولوجي بقدر ما هو ربما إتاده منها المغرب وللاسف المغرب اللي نقول بأن الاقتصاد دياله اقتصاد ليبرالي وأننا منذ السبعينيات اعتبرناه المرحلة ديال المغرب. في المغرب لجهة 73 منذ ذلك الحين ونحن نعتمد على الاقتصاد الليبرالي وندرج الاقتصاد المغربي في إطار الاقتصاد الليبرالي العولمة هو نموذج غربي محض وهو قمة الليبرالي. الليبرالية الليبرالية مرت بمجموعة من المستويات المستوى المركانتيري المعروف التجاري ثم المستوى الصناعي الطورات الصناعية الكبرى معروفة في فرنسا ثم في فيما بعدها والدخول في عالم الصناعة ولكن ابتداءا من بعد الحرب العالمية الثانية وان الدول الصناعية وصلت لحد القمة ديال الإنتاج ديالها وحد القمة ديال الرفاهية على رفع الدول الغربية بالأساس بدأ هذا الاقتصاد يتراجع من مستوى ديال الرفاهية دياله وبالتالي دخلنا في ال العالم الجديد هو ما يعرف بالعولمة اللي هي من, من حيث المجال الاقتصادي هي تعميم من النظرة اللي بدارية المفتوحة والعولمة ان شئتم حسب تقديري هي هروب الى الامام من بعض المساوئ ديال النظام الليبرالي المنفتح وهذا الهروب الى الامام تسمح على انه العالم اصبح قريه صغرى كما يقال وكما يشاع وهذا العالم أصبح قرية صغيرة في مجموعة من الإيجابيات ولكن أيضا فيه مجموعة من السلبيات من سلبياته هو أن القوى الكبرى وخاصة الاقتصادين لا تريد أن تفرض أدبيتها وتفرض أو تفرض فلسفتها على البلدان المتأخرة والبلدان النمية اللي منها المغرب وبالتالي نحن نتصور على أنه المبادرة التي قام بها نجم الدين قربة كان في تركيا وما يعرض من مبادرة الدول الثمانية للجيويت اللي كان داروا على غرار ما يعرف يعرض للجيسة الآن اللي بضطله الآن روسيا والله هو الجيويت اللي هو الدول الغربية بالأساس هذه المبادرة اللي جمعتها الدول الثمانية الكبرى الإسلامية من حيث عدد السكان هذه المبادرة تستحق التنويه وتستحق أن تتابع الآن وتتعطينا تصور واضح على أنه بتكتب الدول الإسلامية ممكن أنه بالفعل الاقتصاد الإسلامي يجد له أن يجد له موطئ قدم في مجال العولمة وأن العولمة ليست قدراً مفروضاً على الدول الإسلامية ولكن الآن نخضم التجارب الأخيرة وخاصة ارتفاع أسعار ديالكترول وغيرها الدول الإسلامية عندما داخل الآن إضافية جديدة وممكن أن تستعمل هذه المداخل في التعطير لنظام اقتصادي إسلامي حقيقي نعم خير دكتور نمر إن شاء الله تعالى إلى السؤال الثاني وصلنا من الأخ خالد يقول فيه نعم ما الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية ولماذا لم يسمح بإنشاء بنك إسلاميين بالمغرب إلى حدود الآن نعم هو التفرق أساسا بين البنوك اللاربوية أو الإسلامية ثم البنوك الريبوية تتمثل إنشيتم هذه الفوارق في الإشكالية التالية البنوك الريبوية هي بنوك ريعية بمعنى أنها تقتات وتعيش من الفارق أو الهامش الموجود بين الفوائد الدائنة والمدينة بمعنى أنه زبناء يضعون أموالهم في الأبناء ويحصلون على فوائد منخفضة وهذه الأبناء تمول المستثمرين وتمول المقترضين بهذه الأموال المدعة من طرف الزبناء فإذا هي وسيط فقط وتستفيد من تتعطي تلك القروض فإذا أكبر من تلك التي تعطي للذي يودع أمواله في البنك، فإذا الأبناء الربوية ما يعرض الأبناء التجارية هي أبناك واصية فقط. بينما الأبناء الإسلامية هي بنوك أعنال. دول بنوك دافير. يعني أنها لا تكتفي بالوساطة، ولكنها تمر إلى المرحلة اللاحقة للوساطة وهي التشاركية. بمعنى أنها تعتمد مجموعة من الآليات التشاركية لكي تكون مشاركا حقيقيا في العملية الإنتاجية وفي العملية الخدمية. وتطبق مجموعة من من العقود. لمنها مثلا عقد المضاربة. لي تكون فيه البنك كشريك بالمال بينما يكون المستثمر شريك مثلا بالعمل نموذج طالب ولا الطلبة مجازون عندهم مشروع ولكن ما عندهمش المال عندهم مم. إذن تجربة عندهم علم من المستوى العلمي وعندهم مشروع فكرة اللي بغيوا يشتغلوا فيها تيجيوا عنده البنك تعرضوا عليه الفكرة ديالهم تيدخلوهم بالعمل بالجهد الذي يقومون به والبنك تدخل بالتمويل ديالها وبالتالي تكون طرف هاد المشروع اللي يقدمه مثلا هاد الطلبة المجازن فإذن هاد يسمى مضاربة البنك يقدم مالا وهذا الشباب شيء يقدموا الخبرة وشيء يقدموا الجهد ديالهم والعمل ديالهم فإذن يتم ما كانش فكرة ديال إمكانية إن إنشاء شركة عملية ولكن بهذا التضامن ديال هاد الاثنين يمكن أن ننشئها عملية أيضاً كن المشاركة وأن يشارك المستثمر بجزء من ماله وتشارك البنك ايضا بجزء من مالها وهذا التشارك يكون بالنسبه مثلا عشرين ثمانين ولا خمسين خمسين الى اخره ثم ايضا هناك نظام اخر لو نظام ديال المرابحه هو معروف الاختصار الاسلامي وهذا اللي ممكن الان استافد منه احنا مجموعة دير الاصر وخاصة ما يتعلق بشراء مثلا المنازل او غيره بحيث ان البنك يشتري منتوجا معينا بصفات معينة لمشتري واللزابون والتيشرتها على البنك تقولون اخصي مثلا منزل من طبقين فيهم يطمئ مربع في المكان الفلاني الى اخره البنك تفتش وتجيب له هذا العرض على اساس انه تقولون اشريت مثلا هذا المنتوج بمئة مليون على اساس انك ستوفر لي ربحا مثلا واحدة الثلاثة أو الأربع أو الخمسة ديال المليون وعليك تخلص ليه هذا ال المنتوج على أقساط لفترة معينة. إذن هذه أيضاً يمكن أن بها بها يقوم بها البنك. تقوم بها؟ جا بها البنوك الإسلامية مجموعة من الدول الخليجية بالأساس، في المغرب وللأسف فشيء ما عندناش. إذن هذا هو الفارق الأساسي. الفارق الأساسي بين البنوك الإسلامية والبنوك الارباحية والبنوك الرباوية. ليش ما كينش بنك إسلامي في المغرب؟ بكل بساطة لأنه كين لوبى. لوبى بنكي لوبى اقتصادي لوبى مالي في المغرب تتعفوا أن النظام البنكي في المغرب لا زال نظام عائلياً بالأساس عائلة كبرى هي التي تملك الأبناء ما كين لش نسموها تؤيّم عروفة كين وحدة ثلاثة <تصفيق> الأبناء كبيرة في المغرب بالأساس التي تسير المغرب هي تمتلكها عائلات فإذا هذا المقول المعروفة اللي تحكم ثلاثة دي الحويسة تحكم في في رقاب البلاد والعباد اللي تحكم في السلطة اللي تتحكم في المال واللي تتحكم في الدين عنا نحنا في الدول الإسلامية ديالنا فإذا يداحي يدرس قلادة ديال الدين وتكلمنا على قطاع السلطة والمال ثم تعرفوا السلطة إذا انتخابات إذا الحقائب الوزارية إذا البرلمان إذا السلطة المحلية إلى آخر اللي تتحكم فيها راعن السلطة وكل سلطة ديال المال هي أيضا سلطة تتحكم في جهات معينة جهات نافذة في المغرب ومبغادشة الجهات النافذة على أنه بالفعل تكون هناك جهة مزاحمة لهم في هذا المجال المفارقة العجيبة في هذا المجال هو أن المغرب بقدر ما أن الأضناك المغربية الآن عندها سيولة كبيرة سيولة عندها سيولة كبيرة ما تتلقاش لما تسلفها بقدر ما أن هذه السيولة لا توزيها قروض واستثمار في المجالات الاقتصادية المقاولة الآن خاصة الصغرى والمتوسطة ما تتلقاش الفلوس لتسلف من الأبناء والأشخاص والأفراد والمقاولين الشباب والصغار والفلاحة لا تلقاوش الفلوس من عند البنك لأن البنك تطلق ضمانات كبيرة وهذه الناس ما يوجد ضمانات <تصفيق> لذا قدري من البنك لأن المغرب الأبناء على الناس سيولة كبيرة بقدر أن الناس يريدون أن يتسلفوا ويأخذوا الفلوس ولكن الشروط والضمانات التي تطلقها لأبناء لا يمكن أن يأخذوا هذا هد الفلوس هدو. فاذا هذه المفارقات تعطينا أنه أكبر الأرباح الآن على الصعيد الوطني تتحققها الأبناء. بقدر أن الاقتصاد المغربي الآن تحقق نسبة النمو معدل للعشر سنين هي ثلاثة بقدر ما أن النسبة للأرباح دي, دي الآن تفوق عشرة إلى اثناش في المئة. اللي حققت السنة الماضية ألفين مليار درهم دي الأرباح وهذا ما لم تحققه إلا جزء ثلاثة المقاولات على الصعيد الوطني. فإذن كين خلل. حقيقي الأبناء الإسلامية ولا فروع دي الأبناء الإسلامية إن شئتم موجودة في جميع الدول العربية والإسلامية باستثناء المغرب وهذا هو الاستثناء الوحيد الموجود على الصعيد العالمي في الدول الإسلامية بالإضافة إلى أن دول غربية اقتنعت ديال البنوك الغربية ومنها الدنمارك من هالصويسلا من هاللوكسمبور من هالجيكا من هال الإنجليزية، اليابان الآن يتشغل على على عدد منتجج وراء تدشور المغرب مش تستافد من تجريبات بعض الخبراء عنده سيتي بنك الأمريكي أكبر من أكبر ثالث أكبر بنك في العالم هو يتشغل أيضا وعندنا وافد في المعاملات الارباحية ومعاملات إسلامية والغير مفهوم هو أن البنك الإسلامي في المغرب لا زال لحد الآن ما لقاش الصدر المطلوب ولكن نتمنى هناك بعض الإجراءات الآن في الفترة الأخيرة اللي تحط على فتح هذا هذا الأبناء كنا كنا دائما منذ أكثر من ست سنوات ونحن في البرلمان وطالب وكانت مطالبنا دائما تلقى الصدود ولكن نتمنى نحن عنا انتظار إن شاء الله رب العالمين وأنه من نانات السنين على أكثر تقدير يمكنني يتحل البنك الإسلامي في المغرب شاء إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله الحمد. نعم دكتور في سؤال ثالث وصلنا من الأخ محمد سعيدي يقول فيه مم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مم. ما هو مبدأ القروض المجانية وما هي مشروعيتها واجزاكم الله خيرا نعم والقروض المجانية نحن ننطلق في فهمنا للاقتصاد الإسلامي من منطق ومنطق القرآن للقرب الحسن القرض الحسن هو ما يمكن أن نصلح عليه الآن بالقرض أو القروض المجانية وأقرب الله قرضا حسنا في هذا الجانب التعامل مع الله عز وجل في المشاريع الاجتماعية وغير الاجتماعية الاقتصادية أيضا في مبدأ القرض الحسن الذي تعمل به البنوك الإسلامية وهو انه البنك الإسلامي لإعتبارات خاصة بعد دراسة ملف معين الذي يطلب هذا القرض يقوم هذا البنك الإسلامي بمنح القرض الذي يطلبه ويقع شروط معينة اللي هي معروفة واللي هي مدونة في دفتر تحملات ولا في عقد أو عقود عفواً تكون بين البنكي وبين الذي يطلبها يطلبوا هذا القرض فنحن ننطلق أيضاً من منطلق أن الذي يكون معسراً وهو الذي يحتاج إلى قروض يجب أن يسر له الحصول على المال فإن كان ذو عسرة فناطرة إلى ميصرة أو ميصرة حسب القراءات فهذا المعصير هو الذي يكون محتاجا إلى المال يكون محتاجا في عموم ذات تمويل إما مشروع إما استهلاك إلى آخره كما أننا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث على ضرورة أن ن... أجل طلب إرجاع القرض بالنسبة للمعسير فيتحدث هناك مجموعة من الأحاديث يتحدث عن مطل عن ضرورة أن نمطل المعسر الذي يكون غير قادر على أن يرجع قرضه هذا هو الذي يدخل أيضا في القرض الحسن بينما هناك من يتحدث وتقول لك لكن هناك الناس في نفس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن مطل الغني ظلم مطلوب غني ظلم بمعنى انه الانسان جدت منك على اساس قرض الحسن ولكن هو عنده الفلوس في تريد التجارة دياله ويربحه وما تيردش ما تيردش القرض دياله فهو ظالم على اساس انه بالفعل يكون هناك توازن بين العمليات ديال الاقراض وبين الارجاع ديال القرض الى دوية هذه المسألة هي منظمة, منظمة ويبدو لي ان الاضناك الاسلامية تخصص تقريبا بين واحد الى اثنين في المئة من رقم المعاملات ديالها للقروض الحسنة وحددت الجوش من رأس المعامل الدلاء الى القروض الحسنة على اساس انها تتسر بهذه القروض الحسنة انها تمول مجموعة المشاريع اما شخصية و اما اجتماعية بالنسبة لطالبي القروض نعم نعم جزاك الله خير نمر ان شاء الله تعالى للسؤال الرابع وقد وصلنا من مجموعة من الزوار يسأل حيث يسأل اخ عبد الرحيم ما هي افضل وسيلة للحصول على سكر مع تفادي البنوك الربوية نعم وأرى بالفعل هذا إشكال مجتمعي حقيقي وخاصة بالنسبة للفئات الشباب والذين أتيت زوجة يكونوا مقوبين على بناء منازلهم والتي بدؤوا عاد يشتغلوا سنة سنتين وشيء ويفكرون في ال المسألة بالفعل هذا من بين الضم الذي يحصل ل خاصة في هذه البلد العزيز ين الذي يحصله بالنسبة لهذه الفئة التي لا تريد أن تتعامل دي الربا وللأسف شديد بينما الآخرون بينما هناك مشاريع كبيرة هناك مشاريع اجتماعيه ديال الاقتصادي الدوله تفرض نظاما وحيدا ورؤيه وحيده على هذه الانظمه السكنيه وتفرض على كل واحد يريد ان يقترض سكنا اقتصاديا تناويا اقتصادي ان يمر عبر البنوك وعبر الربا وللأسف الشديد وهذا ما هو ما يجعل الإكرار كبير على كاهي على عاتق وكاهي الأولئك الذين لا يريدون أن يقترضوا بالقراض الربوية هناك بعض الإشارات الإشارة الأولى هو ضرورة اعتماد ما يعرض بأسلوب التعاونيات وهو أسلوب إيجابي واللي أبان على أنه بالفعل يمكنه أن يؤدي دوره الكامل التي تعاون 11، 21، 51 ديال الناس على أساس أنهم يكونوا تعاونية وذلك تعاونية التي تتقوم بالبناء وأن الناس شهريات أيضا إضافة إلى في البداية اللي تكون عبارة عن حصة لبأس بها الإيجابية هو انه تقريبا التكلفة ديال البناء تتكون أقل لان التعاونية من تتكلش الضرائب بحكم القانون فالتكلفة وحكم ان هذه التعاونين يمكن تشتغل على كثير من على على منازل عديدة وكثير تشرب القروة فممكن انها التكلفة تكون تقريبا بين 20 الى 25% أقل من التكلفه العادية التي تقوم بها والتي يباشر بها سواء المقاولة العادية التي تلدي فيها الربح أو إنسان لوحده شخصيه يتقوم ببناء المسكن فإذا كان هذه التكلفة الذي يمشي الإنسان في الإطارة للتعاونية كان هذا الإمكانية الإيجابية أنه تستفت من 20 إلى 25 إلى 25 تكلفة هو جداً أنه 30 مليون ديال واحد الشقة مثلاً ديال 70-80 متر ولا 200 متر وإلى الخصطة فيها 9 مليون ولا 8 مليون رأتي بولي شيء إيجابي وهذا تساعد على أنه بالفعل إنسان يمكن يقدم على بناء سكن. ساكن الإضافة الثانية والفكرة الثانية هي أن هناك بعض المستثمرين بجزام الله خيرا تقوموا ببناء مساكن ويتساهلون في الأداء يتساهلون في الأداء وهذا معروف الاخوان يشوفوا الذي يرغبوا في اقتناء السكن تقريبا ما عادش نقول كل المدن المغربية ولكن على علم انتان عربي انه مجموعة من المدن المغربية وخاصة الكبرى هناك بعض المقاولين التي يقوموا بناء المشاريع السكنية ويتساهلون في الاداء مع الذين يريدون اقتناء السكن فالانسان يبحث في مدينته على مثل هؤلاء المستثمرين وهم موجودون قلة وللأسف الشديد وكان الان منطق جديد اللي هو كما أن هناك إمكانية للشراء في السيارات بالليزينج فهناك الآن في القانون الجديد الذي صدر في الاونه الأخيرة وهو القانون للأبنك يسمح بأن تمول أيضاً يمول السكن من خلال الليزينج بالنسبة للأشخاص فانا لن ادخل في تفاصيل هل يجوز الشراء بالليزينغ وهو المعامله هل هو معامله مباحه او غير مباحه لكنني مع المذهب الفقهي او الراي الفقهي الذي يقول بأنه الليزينغ اذا اعتبرنا حيدنا وحجز ديال الشروط اللي هو الشرط ديال الفائده عند التاخر والشرط ديال ان الانسان اذا توفى تمشيل وتيضع في ماله الذي قدم اذا حيث ناجد الشرط من العقد انا مع الاجتهاد الذي يقول بان الليزينغ هو نوع من عقود الايجارة والاقتناء اللي هي واردة في الفقه الاسلامي والذي اجزها جمهور الفقهاء في الفقه الاسلامي فاذا انذا ترنشد الخلاف الفقهي هناك الان امكانية لكن النصوص المنظمة على صعيد الأبنك لا زالت غير متوفرة أن الإنسان يمكن يشري السكنديل وبالليزين كما تشري السيارة وغيرها فإذا هذه الإمكانية لأن أصبحت متاحة لكن النصوص تنظيمية لا زالت بعد ولم ت... لم... غير متوفرة وأتصور أنه من الأواخر 2006 في الأبنك تكون دارت مجموعة من العقود والنصوص المنظمة لهذه العملية وبالتالي حتى الذي لم يجد لم يجد في هذه الفترة الحالية كيف يبني سكنه بدون الحصول على قرض رئيسي؟ أنصحه بأن يتمهل منا على الأقل لا آخر سنة. وتصيغ الجديدة إن شاء الله سوف تجتهد من خلال القوانين الصندمية. إن شاء الله. زهر. إن شاء الله رب العالمين. نعم أستاذى نمر إلى السؤال الخامس حيث يسأل فيه الزائر ما هي الكتب التي قمتم بتأليفها وما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لمن يريد الاطلاع على الاقتصاد الإسلامي؟ نعم فيس يتعلق بالشق الاول من من السؤال انا الفت ست كتب تقريبا اللي هي اللي هي موجوده في السوق معروضه للبيع تتعلق اساسا بالتنظيم الادميستراسيون لاجيستيون وجزء اخر يتعلق بالاقتصاد الاسلامي وشق الثالث متعلق ب بالتنمية فأوله الكتب اللي لتر 1966 1969 عفوا متعلقا بال بالمجال يا نظريتي الاحتمالات نظريه الاحتمالات ل لطريقة الاحتمالية بالفعل حاولت أنا أدخل هذا الكتاب مجموعة من الأفكار اللي رئيسيه ومتعلقا بال إن الاحتمال رغم أنه احتمال لكن دخلت فيه البعد العقدي البعد العقدي والبعد المتعلق بأن الاحتمال والنظر إلى المستقبل وإلى إمكانية حصول أمر ما فليست مبنية بالأساس على أرقام وعلى دراسيو وعلى دي بورسنتاز بقدر ما هي هذا العلمي وارد فيها ولكن يخصنا ندخل فيها مجموعة من الأمور الأخرى المتعلقة بالعقيدة العقيدة الإسلامية الكتاب الثاني في خضم الحملات المسعوره التي نظمت على العالم الاسلامي وخاصه على القضيه الفلسطينيه ودخول بعض الدول العربيه والاسلاميه في تطبيع اقتصادي مع الكيان الصهيوني الفت كتابا سميته في 96 ايضا كتاب حول التطبيع الاقتصادي التطبيع الاقتصادي ومن خلاله حاولت أن جميع الإشكالات الاقتصادية والاندماجية المتعلقة بالتطبيع الاقتصادي وأن التطبيع الاقتصادي لصالح الكيان الصهيوني 100% ولا يمكن أبدا أن يكون لصالح الاقتصاد العربي والإسلامي وخاصة الاقتصاد الفلسطيني ثم أيضا ألفت كتابا فيما بعد يتعلق بالتنظيم بين النظرية والتطبيق وهو قراءة في مواقف الجماعة الإسلامية اخذت نماذج مم. الجماعة الإسلامية العدل الإحسان من خلال الكتاب المنهج النبوي ثم إصلاح والتجديد آنذاك والجماعة الإخوة المسلمون هذو ثلاثة دين النماذج وحاولت أن أخطي قراءة تنظيمية مقارنتية بين هذه الجماعات الإسلامية الثلاث وكيفية رؤيتها لعملية ديال التنظيم كمفهوم حديث أو حداثي للحركة الإسلامية وللعمل الإسلامي لكي يعبر حقيقة عن ما يطلبه منه الشعب ومتطلبات المجتمعات التي يعيشوا فيها ثم أيضا ألفت كتابا رابعا في أيضا في خضم الجدل الذي دار في 99 حول الثلاثات الصغرى وكيف أن المغرب انخارف السلفة الصغرى وخرج قانون ديال السلفة الصغرى الذي منع المغاربة من الحصول من التعامل مع المسألة السلفة إلا بالرجوع إلى الفوائد وإلى الربا فألفت كتابا وعطي فيه بدائل إسلامية وسميته السلفة الصغرى والبدائل المقترحة وعطيت فيه البدائل المقترحة في نظام المضاربة ومشاركة والمرابحة في الاقتصاد الإسلامي على أن يكون بديلا لهذه السلفة ثم فيما بعد ألقته كتابا أيضا كان آني آنذاك وهو في خضم الحرب العراق الحرب الغزو على العراق الغزو الأمريكي للعراق فخلافا للرؤية العسكرية انا قدمت كتابا عنوانتهم مقاربة اقتصادية لحرب الخليج الثالثة أبنتوا فيه على الأطرح التي تقول بأن الحرب 80% منها هو اقتصادي أساسا وأنه الآبار دي النفط في الشرق الأوسط وفي العراق بالأساس هي التي كانت وراء الغزو العراقي للعراق بالإضافة إلى الخلفية الحضارية لهذه الحرب وهذا الكتاب كان بالفعل مقاربة اقتصادية أعطيت فيه مجموعة من الأرقام والتفاصيل حول هذه هي الحاصل. ما آخر كتاب ليفاد المجال وهو مجال كتاب في مجال تنمية بحيث العنوان ديالو العالم العربي بين تحديات العوالم ومتطلبات التنمية البشرية. فلسفة هو العامة العالم العربي والإسلامي عنده وجود التحديات أساساً تحدي خارجي اللي هو التحدي ديال العوالم وتحدي داخلي اللي هو التحدي ديال التنمية البشرية ودي التخلف اللي هو فيها. فإذاً هذا الكتاب هو محاولة لطرح مجموعة من المقترحات لكي يستفيد العالم العربي والإسلامي من هذين التحديين ولكي يرفع هذين التحديين التحدي الخارجي للعولمة والتحدي الداخلي للتنمية البشري إذاً هذه مجمل المنشورات اللي هي منشورة واللي هي العموم بالإضافة إلى مجموعة من المقالات العلمية وغيرها والمقالات الغير الصادرة للعموم فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي أنا أنصح, أنصح المتتبع لهذا المجال بأن يقرأ كتب النفيسة في هذا المجال فبالإضافة إلى الرجوع إلى الكتب القديمة والإخصص الإنسان يعني الاقتصاد الإسلامي عنده, عنده تاريخ عنده تاريخ وإذا كان التاريخ دياله هو بداية السبعينات من فهم الحديث لكن يجب أن يرجع الإنسان إلى الفتاوى المتعلقة بالاقتصاد أساساً وبفقه المعاملات يعني يرجع الفقه المعاملات في المذاهب الأربعة وأن هذا الفقه المعاملة هو الذي أسس عموماً للفكرة الاقتساد الإسلامي. إذا جينا الآن الـ 40 أو 50 سنة، أقترح كتاب قيم اللي هو مرجع وكتاب كتاب الاقتصادنا للشهيد محمد باقر الصبر. إذا طيب كتاب آخر له ما عرفش نفس الشهرة هو البنك العربي في الإسلام. هذو جزء من الكتب اللي محورية ومركزية. وهي اللي يمكن الآن قوله هي بداية الا... الا... الا... إعادة التفكير في الإكتصار الإسلامي كعلم في الفترة الحديدة بالإضافة إلى سلسلة من الكتب وخاصة التي صدرت في كتاب الأمة باعتبار أن كتاب الأمة كان بالفعل يقدم البديل على صعيد المرهة الثمانينات والتسعينيات من هذا من القرن السابق وأن الكتابات اللي يوجد فيها كتابات مختارة جدا فكي كتاب الى بقيت متذكر هو تقريبا من الاوائل في هذه السلسله ديال الكتب الامه هو البنوك الاسلاميه بين الحريه والتنظيم والتقليد والاجتهاد والنظريه والتطبيق الدكتور جمال الدين عطيه ومن بين البارزين والمتخصصين في المجال ديال البنوك الاسلاميه في الاقتصاد الاسلامي بالاضافه ايضا الى كتاب يتحدث عن الاقتصاد الاسلامي في الاقتصاد الاسلامي للدكتور رف سعاده رفعه السيد العوضي نعم رفعة سيد العواضي في اقتصاد الإسلام من مرتكزات التوزيع الاستثمار من النظام المالي كان أيضا كتب أخرى في نفس السلسلة كتاب في السابق في سؤال على إنفاق العفو وهذا من بين أفضل ما وجد في هذا المجال وكتاب للدكتور يوسف إبراهيم يوسف كتاب الأمة إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق وهذا الكتاب بالفعل من روائع ما كتب في هذا المجال ومحتويته لو أن الدول العربية والإسلامية استطاعت أن تستفيد من هذه المنظومة للإنفاق العف أو إنفاق الصائد واستطاعت أن تتجاوز معظم المعضلات الاقتصادية اللي هي معروفة الآن في العالم العربي والإسلامي بالإضافة إلى أنه على أي حال الإنسان المكتب الإسلامي الآن الحمد لله فيها موجود كثير من هذه الكتب فيما يتعلق للاقتصاد الإسلامي ونوحين على دكتورة دولة لمن يقرا بالفرنسيه ان اتصور على انه الاقتصاد هو فيه نخبه اقتصاديه انا عندي كتاب في هذا المجال عندي كتاب في هذا المجال وهو اطروحه دوله في نوفيل ابروش التمويلات وهي نظريه اسلاميه وتعطي بدائل حقيقيه في هذا المجال ديال الاقتصاد ومنه في مجال الاقتصاد الاسلامي نعم جزاك الله خير إن شاء الله سوف نمر إن شاء الله تعالى إلى السؤال السادس حيث وصلنا من أخ شعيب الدكالي يقول به السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة الله تعالى الله لكم التوفيق آمين وسؤالي عن المجال المفضل للمستثمر المغربي المهاجر الذي يريد العودة إلى بلده نعم نقول نحيي الأخ شعيب الدكالي على هذه على هذا السؤال وعلى غيرته لأنه بالفعل أصبح عندنا إشكال بالنسبة للمواطن المغربي في الخارج وأنه نظرا لجمع الاعتبارات التاريخية ومرتبط بشد كبير الدول المغربية لتعامل مع الاستثمار ديال العمال ديال النفط الخارج بالفعل ذات النظرة شائمة وأنه قلة من المغاربة هم الذين أصبحوا يفكرون في الاستثمار في بلدهم الأم. هذه الفكرة هي بالفعل فكرة جيدة. المجال المفضل الاستثمار هو اشكالات إشكالات حقاً يجب ان نعي ان هناك إشكالات. فإذا كان هذا المواطن المغربي سيستقر في المغرب وأنه قد يكون متابع للمشروع دياله أو اللي عنده بالفعل هيئة التي ستشرف على المشروع عن كتبت. فنوع الاستثمار سيختلف على الاستثمار اللي قد يكون استثمار سيتابعه من طرف مثلاً فرنسا ولا في ألمانيا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا من أولئك الذين يدعون إلى, إلى الاستثمار في المجالات الإنتاجية رغم ضعف مردوديتها المجالات الإنتاجية يجب أن نستثمر فيها لأن المغرب بالفعل وللأسف الشديد أعرف واحد القفزة على واحد فترة تاريخية من تاريخ التطور الاقتصادي فالأنظمة الاقتصادية عموما تمر من جانب الفلاحي والتركيز على المجال الفلاحي تمر إلى المجال الصناعي قبل أن تنتقل للمرحلة الثالثة اللي هي المرحلة دير الخدمات أو المجال الخدماتي المغرب انطلق من بلد كان يعتبر بلدا فداحياً إلى بلد الآن يريد أن يركز على المجال الخدماتي يركز على المجال السياحي أساساً المجال دير العقار إلى آخره نحن نتصور عن المغرب ما يوجد بنية صناعية حقيقية ما يوجد بنية إنتاجية حقيقية وبالتالي من بين المقترحات التي أكثرها هو أن يستثمر المقاول المستثمر المغربي في المجال الصناعي وخاصة أنوّجين إمكانية لنقل التكنولوجيا وخاصة اذا كان المواطن المغربي متواجد في بلد متقدم عنده إمكانية أنه بالفعل بإطار شراكة بإطار نقل التكنولوجيا انه يوجّم مقاولة او يعني يقوم بعمل تشارك مع مقاولة أجنبية اللي من خلاله ينقل التكنولوجيا المغربية هذا غادي يكون في إضافة نوعية نجبن للن المجال المغربي والاقتصاد المغربي فإذا استماثر المجالات المجال الصناعي كين الآن ما يعرف الهای تيك بال بال سواء في مجالات الاتصالات أو في المجال الان اللي فيه الهند بالأساس الهند الصين والتايوان وبعض الدول الصاعدة في شرق آسيا وجنوب شرق هذه المجالات من على انه المغرب الحكم القرب ديالو من العلاقات اللي ديال الدول ديال اللي عنده مع الولايات المتحدة الامريكيه ومع تركيا في اطار الاتفاقيه ديال التبادل الحر هذه كل ايجابيه يمكن الاستفادة منها في خلق مجال صناعي حقيقي في هذا المجال ديال الهاي تيك بالاضافه الى انه يستحسن الاستثمار مباشره الانساني يمشي للمجال الصناعي يمشي للفلا في المجال الفلاحي الفلاحي وخاصه الفلاحه الان اللي فيها مرضودية اللي فيها مردوديه واللي عندها اون فالور اجوتي واحد القيمه المضافه وخاصه الفلاحه المعروفه ديال التصدير الفلاحه التصديريه فالأجانب استطاعوا أنهم يكسبوا أموال بعضة في هذا المجال في المغرب فانما لا. لا المستثمر المغربي يأتي أيضاً هذا الشيء اللي هو معروف ديال الفلاحة في الفلاحة التصديرية وخاصة إما في الجنوب من بواحد ديال سوس أقادير ذلك المنطقة ولا في الشمال حوض اللوكوس إلى آخرين اللي اعطت تجارب جد قيمة ويستفد منها الاتحاد الأوروبي بحكم القرب وأن المنتوج الفلاحي يمكن أن يصدره إذا كان في الشمال المغرب يصدر بأقل تكلفه وفي وقت نواجيز إلى الاتحاد الأوروبي وأنه يستطيع ينافس المنتوج الأوروبي من ذا عندما نمر من هذا المجال الإنتاجي عندك عن جيو المجال الخدماتي إذا كان هذا المستثمر بالفعل عنده رغباء في أنه يستطمر في قطاعات اللي فيها مردودية الآن نعطيه نموذج للعقار العقار في المغرب الآن ممكن ان يستثمر فيه الانسان وخاصة في المناطق الواعدة اللي فيها مشاريع هيكلية في المغرب ان يستثمر ايضا في المجال السياحي لانه كما تتعرفون المغرب الان المجال شبه الوحيد اللي عنده فيه تصور واضح القطاع تقريبا شبه الوحيد اللي فيه رؤية وستراتيجية في فوق 2010 هو القطاع السياحي بالاضافة الى الدعم الأعلى هيئة السلطة في البلاد للدعم الملكي في المجال السياحي والمتابعة والمراقبة وتوقيع لعقدات البرامج التي تحضر فيها الملك شخصيا هذا في دعم هذا المجال السياحي فإذا المجال السياحي في المغرب مقبل على أنه بالفعل أنا أتكلم عن المجال المغاليش بعد ربما ندخل في التفاصيل لأي سياحة ولكن الإنسان اللي بغى أيضا يستطمر مجلي ومربح وفيه تطور مستقبلي من الخمسين من عشر سنين المقبلة والمجال السياحي بالإضافة إلى إيثان اللي عنده نفس ديال المشاركة في البورصة يمكن أن يستثمر أمواله في المجال ديال البورصة فتعرفوا أن البورصه المغربية كانت في عمليات بلية إيجابية وخاصة منذ اتصارة المغرب إحنا الآن مرة عملية الضحى أيضا وهي مقاولة كبيرة تدير البناء وتدير السكر الاقتصادي أساسا واللي القيمة ديال الطلبات في البورصات جاو 16 في المياه 10 أضعاف القيمة التي وضعت في السوق وهذا في على أنه الاستثمار أيضا في العقار وفي البناء في حكم البرامج ديال مدن بدون صفيها في حكم البرامج الهيكلية اللي عند المغرب مجال البناء والعقار هتسمح على أنه تكون عندنا مجموعة من الإيجابيات في الاستثمار في هذا المجال. نعم جزاك الله خير. أنت من جزاك سوري الغالي. وفي سؤال وصلنا من أخت أم يوسف تسأله فيه تقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يمكن يا دكتور الاقتصاد المغرب أن يستوعب كل هذه البطالة المتزايدة يوميا؟ وجزاك الله خير. أنت من جزاك. وحقيقة ملف للأشكال السؤال متعلق بالبطالة في المغرب. وكيفي دي الاستيعاب ديالها في مجموعة من من نقاط ديال الإجابة النق السؤال الإجابة الأولى تتعلق بال بالاشكاليات المرصوفة بالإحصاءات الآن متوفرة على مستوى البطالة والأرقام أيضاً المقدمة من طرف الحكومة ففي المغرب لا توجد أي مؤسسة إحصائية مستقلة. اللي يمكن بالفعل الإحصائية التي تقدمها على صعيد الاقتصاد المغربي ومنها البطالة تكون إحصائيات علمية محظمية 100% المؤسسات اللي عندي مؤسسات 3 المؤسسات الأساسية هي تابعة للدولة وبالتالي الإحصائيات الآن التي تشير على أن البطالة نقصت من 12.3% 3 في السنة الماضية إلى تقريبا إلى أقل من 10% إلى 9 بالفعل هناك تساؤلات حقيقية على هذه الأرقام المقدمة فعلى على طريقة الاحصاء والاعتماد ال القرية كنموذج وأنه أي واحد موجود في القرية يمكنه أن يعتبر وخيره يشتغل غير يوم في الفيلاة يُعتبر أنه يشتغل لأخره فهذا جوزنا هذا الإشكال وهناك إشكال تاني متعلق بالنموذج مورا في المغرب هين إشكالية حقيقية هو أن البيطلاف في المغرب مرشحة لان تزيد في المستقبل لاعتبارات النمو الديموغرائي المغربي المغرب وان النمو الديموغرائي في المغرب وعرف واحد النقلة النوعية واحد القفزة النوعية لم تكن منتظرة وحتى ان المؤسسات الدولية تتقول ان المغرب بالفعل استطاع باش يحقق مش فقط اكتر من من كان ما هو كان نطلب منه باعتبار انه الان احنا تجوزنا النسبة للخصوبة في المغرب وصلت الى مستوى دي الواحد وخصص الى خمسة فقط وهذا يعني على انه بالفعل كشد دي موانع الحمل والطريقة اللي كان المغرب مع البنك العالمي مؤسسات العالم ستلمون المغرب اشي قلص من هاد الاشكال بالفعل نادردنا اكتر من دي كشي اللي كان مطلوب منا وهذا يجعلنا على اننا الان في مرحلة دي الفرار المعروف ان الهرم السكاني هو هرم من فهم ديره القديم يعني انه عنده قاعدة كبيرة وكل ما صعد هذا الهرم نحو السنين خمسين ستين الا وقت الان هذا الهرم لم يعد هرما شكليا بحيث انه القاعدة اصبحت تخف و في الوسط ديالو تيتنفخ هذا الهرم بحيث انه يجي في الفترة ديال من 2015 2020 غادي تكون واحد النسبه كبيره من الشباب اللي غادي تجي للسوق الشغل وفي نفس المستوى الشيخ وخاط المغرب غادي سيزيد الناس اللي عندهم 60 سنة سيزيد فإذاً هادي, هادي تكون قلة الإنتاجية هادي تكون في الإنتاجية بحكم أنه السوق لا يستطعش باش يستوعب الآن الشغيرة الجديدة الشبابية وفي نفس الوقت الناس اللي عندهم خبرة والله غادي يمشي وهذا اللي تيجعل على أنه بالفعل هات قلة الإنتاجية قلة المرضوضية تكون عندها إشكال حقيقي على صعيد استيعاب البطالة الجديدة الآن اقتصاد المغربية خلال العشر السنوات الأخيرة مستوى النمو حدود 3 3.5 يعني نقولوا 3.5% هذه النسبة غير كافية في المتوسط لأن تحل المشكل البطالة الخبراء يعتمدون نسبة دي النمو دي 6% 7% على أساس انه هذه النسبة في 10 سنين 15 عام المغرب يبقى ماشي فيها باش يستوعب البطالة الحالية وانه إلا بغى يستوعب البيطالة ويقضي على البيطالة من النهال 2020 بمعنى هدول لذلك الجداد الشباب اللي غير يجيو الجداد السقشو خفصوا النمو في حدود 8% سنوياً مدة 15 سنة هذا اللي صعب جداً في الظروف الحالية وفي العقلية الحالية ديال التدبير ديال القطاع العام ديال الاقتصاد اننا نستوعبها لكن الامل تبقى مفتوح نقول الام يوسف ان الامل تبقى مفتوح وانه بالفعل اذا كانت تغييرات جدرية في طريقة التعامل الاقتصادي في خطار الانفتاح المجموعة دي المشاريع الاستثمارية الحقيقية التشارقية إذا دخلنا المنهج الجديد اللي تكلمنا عنه بداية هذا الحوار حول النظام الاقتصادي الاسلامي اللي فيه مؤسسة مالية مستثمرة مشاركة تعتمد على المبادرة وعلى التفعيل عوضة أن تكون مؤسسة رعية إذا فتحنا أوراج كبرى حقيقية بشرف عمل مستوى دير البنية التحتية ديال المغرب وهذا مطلوب لأن المغرب ممكنش ينمو ويتطور الا ما كانش فيه بنيات تحتيه حقيقيه الا هذا الأوراش وغيرنا العقليه ديال التدبير ديال الاقتصاد المغربي أتصور على أنه بالإمكان الى ان نصل لهذا المستوى ديال 67% 7% ديال النمو علمنا هذا 15 عام إن شاء الله رب العالمين وبالتالي يمكن نقضيو على البطاله ما غاديش نقضيو عليها كلها لأنه ما يمكنش اي في الظروف الحالية ولكننا نقضيو على الجزء المتزايد فيها واننا ممكن نوصله على داك تحت 8% في خلال العقد الثاني من هذا القرن إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله حماة الله نعم دكتور ااا وقد وصلنا سؤالين من الأخ عبد الرحيم يقول في السؤال الأول نعم. ما هي أسباب ارتفاع أثمنة البترول ومن المستفيد منها وفي سؤال الثاني يعني يقول ما هي خطورة اعتماد المغرب على اقتصاد الخدمات نعم اقتصاد الخدمات ثم ارتفاع أسعار البترول المستفيد منها نعم. هو الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أثمنة البترول هي متعددة. هي المتعددة. لا شك أن سببين أساسيين ومرئيين فد الارتفاع. السبب الأول على الصعيد العالمي هو التغيرات الجيوستراتيجية بمعنى الجانب السياسي في الموضوع. هناك الآن تموقعات ستعرفها يعرفها يعرفه العالم. ضغط الأمريكي على المخازن ديال التربول. الحروب الآن اللي كينا في العراق اللي كينا التظلمات اللي كين في نيجيريا، الاشكالات المتعلقة بما يعرف بين قوسين الاختلالات الإرهابية في العربية السعودية، ما يعرف الآن في دول الامريكا والرجوع إلى نوع من اليسار الاشتراكي كتحالف ضد الولايات المتحدة الامريكية والتحرك الذي تقوده وتدعمه في نزويلا بالأساس. في إطار الآن محاولات خصوصاً تا مش خصوصة ولكن العكس ديال الخصوصة يعني أن تأمين المرافق الاقتصادية وخاصة البترولية كل هديد إشكلة الجيوستراتيجية عندها أثر واضح على رتفاع ديال البترول. الإشكال الثاني متعلق بالإشكالات الاقتصادية بالمخزون الاستراتيجي الاقتصادي ديال البترول. ثم ايضا بالهياكل ديال التكرير ديال البترول رافناج نظرا لان الاسعار الثمانينات اواسط الثمانينات وفي التسعينيات كانت اسعار جد منخفضة ديال البترول كان وصلت 3 8 ديال الدولارات للبرميل الواحد لم تكن هناك استثمارات حقيقية على مستوى التكرير ديال البترول في را وهذا الاشكال هو اللي جعل لانه ما يتوفر الان من على صعيد تكرير ديال البترول هو جد متقادم ولا يفي بمتطلبات تحول النوعي اللي كين في السوق نحو مواد اللي هي مواد خفيفة لبرادوو لجي على عكس أنه المصف... المصفات ديال التكرير كانت بالاساس تركز على المواد الواسية اللي برادوو إنترميدير موية والمنتجات اللي هي تقيلة لبرادوو رور وهذا اللي جعل لأنه المصفات الحالية ما كنش فيها استثمارات حقيقية وبالتالي هاد مصفات اصبحت متقدمة وتتطلب استثمارات حقيقية. على اساس أنه تمشينا نحو, نحو المنتوجات اللي هي منتوجات بحال البنزين السوبر الى اخره اللي هي المنتوجات ديال هذا العصر ديال 2005 ديال 2006 إذن كاين مشكل تقني حقيقي اللي هو انه الطاقه تكريرية لا تستوعب المتغيرات التي نفّس قدرتها حاليا بالإضافة إلى متغير متعلق بالجو استراتيجي اللي فيه المدخرات أيضاً لسوق معرض المدخرات الاستراتيجية لسوق استراتيجي قدروية المتحدة الأمريكية إلى أخره دوماً دي جوجي ال ال ال الأسس اللي جعلوا أن الأثمنة ديال البترول ترتفع مال المستفيد المستفيد الواضح والحقيقي هو الدول المنتجة الدول المنتجة إنه الآن إن فوائد حتى سنة 2005 اللي وصلت 100 مليار دولار في المجال فقط دول الدول المنتجة يعني أن هذه الفوائد تربح الآن دول المنتجة اللي هو بالأساس الدول دول الخليج وزيد عليها أساساً الجزائر ليبيا اه, نيجيريا إلى آخره هذو هم المستفيدين الحقيقيين وهل يستفيد العالم الغربي أنا لا أتصور لأنه من الغرب الآن من المستفيدين لأنه من كبار المستهلكين من كبار المستهلكين وهذا الذي يجعل أنه إشكالات حقيقية الآن والتي تطرح لصعير الاقتصادات الغربية فرنسا الآن كنت في حوار حقيقي هل يجب أن ترتفع الأتمان بالنسبة للمستهلك النهائي أم يجب أن تساهم؟ الدولة في ذلك الضرائب اللي تدخلها لأن كل ما ارتفع الثمن إلا والدولة المستهلكة بحال فرنسا مثلا تقريبا 45% المنتوج النهائي المواد البترولية هو عبارة عن ضرائب فإذا ارتفع الثمن هي البيع ترتفع الضريبة إذا من نسبة للدولة إذا المداخلية الدول الاستهلاكية المستهلكة بحال فرنسا والغرب عموما هي المداخيل ترتفع مستفيد الآخر هما الشركات الأرباح التي حصلت في 2005 في الشركات المنتجة عالميا هي من لم تسبق لهذه الشركات أن وصلتها في تاريخها الآن كان فوائد تقدر بالملايير الاورو وملايير الدولارات نموذج الشركه الأولى في العالم حققت أرباح صافية تقدر بـ 15 مليار أورو خلال سنة 2005 15 مليار أورو تقريبا نرى هو ال... أكثر من ثلث الاقتصاد المغربي دي الإنتاج الداخلي الخام دي البلد كان المغرب. هذا فقط شركة واحدة, شركة, واحدة. شركة واحدة خلال عام واحد ديال الاربح وهذا بالفعل في طرح المعامل الاشكالات آه... الاتمان ادن ديالكترول التساؤل الاخير متعلق باقتصاد للخدمات اذا تفضلت نعم. بالاعادة طرح ال... نعم السؤال ثاني يقول فيه ما هي خطورة اعتماد المغرب على اقتصاد الخدمات نعم الخطورة في اقتصاد الخدمات هو ان الخدمات تقى خدمات كما المصطلح ديالها هو خدمات بمعنى انها قد تتغير قد تتنوع وما يمكنش نجعلوها هي الاطار الاساس ديل التنمية الاقتصادية المغرب وديل النمو الاقتصادية المغرب الخدمات يجب ان تكون مؤسسة على برنامج صناعي وتكنولوجي وعلى برنامج فداحي وموردي من الموارد البنية التحتية والموارد الطبيعية عاد باش نديروا الخدمات اذا ركزنا على الخدمات الخدمات تتغير نعطيكم النموذج الآن المغرب يعتمد على لم يعرف بالوف شورينج الوف هو نوع من ديلوكاليزازي ومن تحويل مؤسسات خارجية اللي أصبحت تشتغل في إطار الخدمات دي لها بالمغريب هذا المنتوج للوف شورينج هو منتوج غير قار ومتحول نموذج والمثال أنه في 2004-2003-2005 جزء منه كان هذا الوف شورينج الدول الغربية مشت نحو الهند لكن عندما تحولت نحو الهند في إطار هذه الخدمات وحل المجموعة الإشكالات طرحت لها أولا على صعيد تكلفة، ثم أيضا على صعيد الخبرة لم تكن متو متوفرة في الهند. الآن هاد البعض من الشركات ولا تمل الهند تجيل المغرب. نعطيك نموذج للسنتر ذا بيل. مراكز الاتصال مثلا دك الناس اللي تيه هذرو مثلا شركات الاتصالات عندها زبناء يعدون يعدهن في العالم تديره واحد سنتر ذا في المغرب. علش على أساس أنه هو لقود لمندها فالتكلفة ديال الشغل في المغرب هي ضعيفة لكن من جبنا دينا جبوا دي أدلة صندوقا قلت بينا أنك مشكل حقيقي لأن هذاك الزبون متي كل واحد شركة فرنسية ولكن تيوجد على أنه مغربي أو مغربية واللي تيجي وبلكنا ديال اللغة تعرف على أن هذا واحد الإنسان خارجي ولا يوقع إشكال ولا أنتم متشوفون الروح ديال العنصرية ديال التعاملي وللقوة أنه يتعامل مع شركة فرنسية ولكن الذي يشتغل في الشركة ومشي فرنسي بحكم اللجنة وده ده يطرح هذا إشكال مع الناس التكوين المغربي على صعيد اللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الآن إسبانية والإيطالية مع الناس ناس الذين يتقنون اللغة هاد اللغات وعندهم الكناء اللي ممكن إنه ما يتعرفوش من خلال الحوار على إنه هم أجانب ولا على إنه هم هذا اللي جعل أن بعض الشركات تخوف وكين شركات اللي لجأت للمغرب وبالفعل ملقتش ما ما يكفو منها وتحولت إذن هذا غير باش نعطيكم نموذج لأن النظام الخدمة يمكنش يعتمد عليه الإنسان كمورد أساسي في الاقتصاد هو يكون مورد مصاحب أكيد أنه يكون مورد المصاحبة ولكن الاقتصاد في الأساس المغريب مكسوش يعتمد على الخدمات كمنطلق للتطور وللنمو وللتنمية نعم دكتور الله خير. نعم نموذج السؤال التاسع إن شاء الله وقد وصلنا من الأخ أحمد م -م. يقول فيه ما مدى صحة مقولة المغرب بلد غني بشعب فقير فهل المغرب يعني مؤهلات تخولها للرقي إلى مصاف الدول الغنية؟ نعم. وكيف يمكن القضاء أو على الأقل نقص من نسبة الفقراء في المغرب؟ وحقيقة المقولة اللي تصدر بها إحمد هي فقال ويشار إليه في كثير من الأحايين أن المغرب بلد غني وشعب فقير إذا أخذنا بعين الاعتبار بالفعل إمكانات الجغرافية والتنوع دير التضاريس والإمكانات الطبيعية والموارد البشرية العنصر البشري للإنسان فالمغرب بالفعل يمكن نقولوا أنه بلد غالي يضع 3500 كيلومتر ديال الساحل مثلا واجهة بحرية هذا ما تقريبا لا تلقل من الدول في العالم اللي عندها هذه الواجهات أن تضاريس فيها جبال فيها بحار فيها صحاري فيها سهول إلى آخر هذا من المفروض أنها التنوع يكون إيجابي وأنه تبرز على ان المغرب بالفعل فيه بعض الموارد ديال ديال الغنى اذا عندنا عليه الطاقه البشريه اذا ديال الانتاج موجوده العنصر البشري اللي ما يتوفرش في واحد الدول هو موجود اذا كل هذا هو ايجابي لكن في المقابل إذا اذا انظرنا الى سوء التوزيع والى عدم استفاده الجميع من الثروه والى تمركز الثروه في يد قله من المغاربه ومن المؤسسات الى نماذج اعفاء مثلا الفلاحة الكبرى اللي يريد التصدير من الضرائب الى الى الى اذا جعلنا هذه الاشكالات التدبيرية كلها نشوفوها لانه بالفعل من المغرب والشعب المغربي 20% منه الان هي تحت عثارة الفقر و20% الاخرى هي ممكن ان تدخل في اطار الفقر وما يسمى بالهشاشة ديال الفقر يعني لدينا نجمعها 20% اللي تحت عثارة الفقر وجدنا 20% اللي هي مو يعرب بالهشاشة أن أي إجراء يمكن يدخلها في الفقر لأننا نصل إلى 40% هو نسبة جد عالية قياسا إلى ما هو متوفر في المغرب من من من, من موارد. لكن نتصور على أنه هذه المؤهلات بالفعل إذا استطعنا وضع مخطط استراتيجي واضح للتنمية، إذا استطعنا على أننا نركزه. على التعليم واننا الجانب ديال محل الاميه نحاولوا نجتهدوا فيه كتير باش نرفعوا مستوى ديال المواطن المغربي اذا استطعنا نوجهه المغرب نحو البحث العلمي باش ما تبقاش النسبه ديال البحث العلمي في الاقتصاد المغربي ولا في الناتج الخام لا تجاوز 0.7% في المئه اذا استطعنا نرفعها جوجوش في المئه ولا جوجوش ونصف في المئة اذا بالفعل حيدنا جميع المظاهر ديال البدخ وديال البروتوكولات المغرب بلد فقير ولكن اذا جيت تشوف المهرجانات وإذا جيتي تشوف البروتوكولات الوزاريه والبروتوكولات الحكوميه والمناسبات اللي تيوقع فيها بدخ كثير واسراف كثير اذا جينا نشوف العمل الجماعي والعمل الحكومي ورجحنا المصلحه العامه فواحد المجموعة ديال المواقف على المصلحه الخاصه أنا تنتصور بهذا حسن التدبير سنستطع شاء الله رب العالمين على أننا نقضيه على جزء كبير من الفقر وأننا في إطار التكامل أمكن ما يعرف بالمضادرة الوطنية للتنمية البشرية بين الإجراءات اللي ممكن من خلالها على أننا نقلصه من هوامج الفقر لو أننا بالفعل اعتمننا صياح حقيقية في تدبير التنمية البشرية وما اعتمننا على الإملاءات الفوقية وعلى تمكين السلطة كسلطة يعني وزارة داخلية هي اللي مكلفة من المبادرة التنمية وبالتنزيل لها اذا فرغنا هذه الاشكالات وحيدنا هذه الاشكالات انا تنتصور على اننا وكين بالامكانية حقيقية اننا ننقصوه ومن فوارك المجتمعية واننا ننقلصوه من نسبة الفخص المغري ان رب العالمين ان شاء الله رب العالمين نعم دكتور وفي سؤال وصلنا من اخ ابو سيف ابو سيف فيه؟ نعم أه أب أو لا أبو يوسف نعم سامح أبو يوسف نعم يَقُولُ في السلام عليكم الله. الله على ضوء استعداد حزب العدالة والتنمية لاستحقاقات انتخابية المقبلة ما هي انتظاراتكم من هذه الانتخابات وكيف تتوقعون النتائج التي ستُصفي عنها نعم فنحن كمواطنين أولا وكحزب سياسي بالفعل نعمل في التغيير كما يعمله جميع المغاربة وجميع الأئمة السياسية لابد من الاعتراف أن الديمقراطية المغربية هي ديمقراطية ناشئة وفي بداياتها وتتطلب منا جهدا كبيرا كمواطن وكأحزاب سياسية وكمجتمع مدني على تتطلب منا أن ننخرطة بإيجابية في إطار تطوير هذه الديمقراطية نحو ديمقراطية أفضل نحو ديمقراطية تشاركية نحو الديمقراطية ما فيهاش مصلحية خالصة لبعض الاطراف على حساب الاطراف الاخرى نحن عنصر نريد ان نركز عفوا في حزبنا على ان نكون عنصر ثقة للمجتمع هناك توجس عموما من العمل الاسلامي من الاحزاب الاسلامية بين قوسين التي عندها ولا مرجعية اسلامية من الحركة الاسلامية وهذا الهاجس اللي كان جميع الدول العربيه والاسلاميه واللي كان في المغرب احنا نريد من خلال مشاركتنا ان نعيد الثقه للمواطن المغربي وللمجتمع المغربي واننا عنصر ثقه وعنصر استقرار عوض ان نكون عنصر اللي بالفعل غادي يتضارب غير على المصلحة دياله ولا جاء من اجل ان يزيل احدا من موقع السلطه وان يحيحوا الا محله ولا مشي هذا العنصر دي الصراع الان احنا ما دخلش عنا في البرنامج ديالنا احنا بغينا بالفعل نكون قيمه مضافه العمل السياسي من خلال انتخابات المقبضة ومن خلال ممارسة اليمن الحالية على أساس أن ندفع عدل العمل السياسي نحو مزيد من التخليق الحقيقي من تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ندفع أيضا خلال مشاركتنا إلى أن ندمج الحركة الإسلامية ولا الجزء منها على أي حال الذي يقبل المشاركة أن يدمج هذا الجزء في الحركة الإسلامية ويبقى التخوف منها قائم العالم الإسلامي الآن يعرف تحولاته تم عرفته الآن في فلسطين الحمد لله في مصر في الأردن في مجموعة من الدول التي تشارك فيها الحركة الإسلامية والأحزاب للتوجهات الإسلامية في المشاركة إلا ويقبلها الشعب وهذا الذي يجعلنا أن على أنه بالفعل انتخابات الالفين وسبعة يكون في عنا إسهام حقيقي فنحن نتصور مدام كان مطلوب أننا نعطيه قراءة في التطلعات أنا نتصور شخصيا على أنه إذا لم تتدخل السلطة بسلبيا وخاصة في القرى أن تتعرفوا المجال القروي لازل يخضعوا إلى سلطة المخزن بين قوسين وأنه بالفعل فيه اعتبارات غير تلك الموجودة في المدينة إذا لم تتدخل السلطة سلبية في هذه الانتخابات ولا بقت محايدة ولكن الحياد الإيجابي ليس الحياد السلبي الذي يسمح بتوزيع الأموال من طرف الأشخاص إلى آخرين إذا بقات الانتخابات النازيهة وعرفت نوع من النزاع مثلا تصوى أنه حز العدل والتنمية يتموقع في إطار القوة الأولى إن شاء الله في البلاد وأنه يكون عنده بين 25-30% دين الأصوات دي الناخبين وبالتالي دين المقاعد إن شاء الله رب العالمين في البرلمان المقبل شكرا ان شاء الله تعالى دكتور نعم وتقريبا في نفس السياق وصلنا سؤال اخر من الأخ زبير المغربي يسالوا فيه معم. هل حزب العداله والتنميه رؤيه اقتصاديه وفي حالة إن موكرة يعني إليه وزارة المالية، فهل سيتم محترم الأحكام والتشريعات الإسلامية؟ وجزاكم الله خير. نعم أكيد لأنه لا يمكن أن نتحدث عن حزب سياسي ذو مذهبية إسلامية ودوت توجه الإسلامي إلا وعن ذوب المقابل رؤيته إلى المواضيع عموما هي رؤية إسلامية. في الجانب الاقتصادي بالفيد حزبنا. هي توفر على رؤية اقتصادية اسلامية واضحة هي متناولة ولا لا نتناولناها في ورقتنا المذهبية المؤسسة لعملنا الحزبي. وايضا في برامجنا التي نعرضها كل سنة او خلال المواسم بين قوسين ولا الا الاستحقاقات الانتخابية اعطي لي الاخ الكريم فقط بعض الاشارات المتعلقة بالجانب للرؤية الاقتصادية نحن في حيز العدل والتنمية بالفعل ننطلق في هذا المجال في هذا المجال الاقتصادي من أن الإنسان منطلق بأن الإنسان أساس التنمية أولاً إذا الرأس المال الإنسان هو الأساس ننطلق من رؤية بأن المغرب بلد يجب أن ينفتح إذا رؤيته لإنفتاح الاقتصادي رؤية إيجابية. مع الموضوعية والتركيز على الانفتاح الاستراتيجي للمغرب نحن مع الانفتاح ليس فقط على الدول الغربية بالإضافة إلى الدول الغربية على العمق الإسلامي والعمق العربي والعمق الأفريقي للمغرب يجب أن ينفتح أيضا على هذه المجالات ونحن سنعمل إن شاء الله رب العالمين في خلال المستقبل على أن نركز في إطار الانفتاح لهذه المجالات الثلاث وإضافة إلى الانفتاح على الغرب. ثم أيضا المؤسس ومنطلق الآخر في رؤية دين الاقتصادي هي المبادرة الحرة نحن مع المبادرة الحرة للمؤسسات وللشركات والأطراب لكن مع إعادة الاعتبار أيضا لدور الدولة باعتبار أن الدولة يجب أن تقوم بدور معالجة الاقتلالات الاجتماعية والاقتصادية وبدور التنشيط الاقتصادي وأنه لا يجب أن تستسلم نحلك الان للقطاع الخاص وان تركز على الخصفة مئة في المئة وان تترك المجالات الاستراتيجية والحيوية وان تتفرغ في هذه المجالات وتسلمها الاقتصاد الخاص وللقطاع الخاص ثم ايضا رؤيتنا فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية نحن نتصور على ان مبدأ ديال الشراكة عنده بعد عمودي يرتبط بدعم التوجه وربط علاقات اقتصادية ويقامة شراكات حقيقية قائمة على رعاية المشا... المصالح المشاركة ديال الدول اللي غنشتركوا معها وفي اطار الاحترام والتكامل مش في اطار الوصاية مش في اطار الفرض القوانين الى اخرى كما يمكنه او كما حصل في الماضي ولا كما يمكنه ان يحصل اتفاقي ديال تبدال الحور مع الولايات المتحدة الأمريكية اللي يفرضوا علينا اننا نديروا فيها قانون ديال الملكية الصناعية باش وقانون ديال الملكية الفكرية باش عادي يديروا معنات اتفاقية باش الموارد ديالهم ومن توجد د وتعرف من النوع من, من الصفو الى اخره كما اننا في قطار هذه الرؤية عنا رؤية اقتصادية تركز على اعادة الاعتبار لقيمة العمل وان القيمة للانسان في المجتمع ليس هي بالضبع والموضة التي تملك ولكن قيمته هي بالعمل العمل الانسان المنتج الذي يعمل ما في انتهى اللي عنده القيمة الحقيقية داخل المجتمع وانه ليس الانسان اللي قايم ثروته على الريع ولا على امور اخرى هو اللي يمكن وهذا اللي تيجعل انه بالفعل كما تشوفو طالب مثلا مهندس الى اخرين لا يمكن ان يعطاله اي اعتبار في المجتمع الا اذا شد في وظيفة ولا ذاك الانسان بالفعل وعنده مسؤولية الى اخرين نحن نحترم العمل الانسان اللي عنده دبلومات هو افضل عندنا من الانسان اللي باني طروة من خلال مجموعة من المشاريع المشبوهة الى اخره ليس الطروة حدتها هي التي تعطينا قيمة الانسان في المجتمع المغربي وفي هذا الاطار احنا أكيد نركز على تأهيل عمليا على تأهيل موارد البشرية ومن خلال تأهيل اليد العاملة على تشجيع الاستثمار على القضاء على اقتصاد الرئي على تأهيل المقاولة المغربية على إصلاح النظام المالي والجباء اللي فيه إشكالات حقيقية على تليين إن شئتم ذاك ما يعرض بالذي كلمة ماكرو ايكونومي التوازنات الماكرو اقتصادية نخليه فقط هي ال... هي الإشكال الحقيقية المغرب أننا نفعل دور الزكاة والوقف ندعم القطاعات الاقتصادية اللي عندها قيمة مضافة إذن هذه كلها أفكار سنعتمدها في إطار مقاربتنا للاقتصاد وطرورة تعامل مع المستقبل وهي الرؤية ديرنا الاقتصادية وزارة المالية حسب الأخ بتساؤلي داشت لنا وزارة المالية هذا موضوع آخر هل سنعمل على أن تحترم أكيد أكيد أنه هدفنا الأسماء باش نكونوا واضحين هدفنا الاسماء على, الصع... على المدى المتوسط والطويل هو ان يكون الاقتصاد المغربي وان يكون الواقع المغربي عموما تحترم فيه وتطبق كل مبادئ الاسلاميه هذا هو الافق دينا هذا هو الهدف دينا لكن هل سيتحقق الهدف بعد سنة او سنتين او ثلاث لا اتصور نحن مع مبدا التدرج التضروج انتم تتعرفوا كيف انه الحمر اللي هو حمر اللي هو محرم تحريمه لأن المجتمع العربي أنا ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجتمع اللي لعنده الخمر فائد فيه تم تحريمه بالتدرج اولا بأن ينتهي الإنسان الذي يصلي عن هذه ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم المكاره والفوائد وفوائده أقل كثيراً من المصائب اللي في الخمر ثم عاجع الخمر المنع دياله بصفة نهائية نحن نتصور على أنه التغيير سيأتي إن شاء الله رب العالمين ولكن بشرط الرجل أنه بالفعل سنعمل على أن لا يبقى الرضا والفوائد سائد ولكن ما يشير في 2007 وما يشير في 2008 أكيد أن المجتمع المغربي خصو يقتنع إذا كان المجتمع المغربي مقتنع نحن ما لكن الإشكال الآن هو نحن نتصور على أن نواد 50 عام جيل الاستقلال المجتمع المغربي واخا مجتمع مسلم في مجموعة من الانحرافات ولي الاتساد الشديد وخاصة على الصعيد الاقتصادي انا نتكلم وبالتالي نحن مع تربية المجتمع حتى باش اقتنع ان شاء الله رب العالمين نحن نتصور ان ما غاديش يكون الاشكال اللي داقتمع المجتمع المغربي هو باللي غيبغي يطبق هذه المبادئ في هذا المجال من المجالات يمكن نعطيكم نماذج اخرى في هذا المجال نعم ان شاء الله شكرا على ننتقل ان شاء الله للسؤال الموالي يسال احد الاخوه نعم. يعاني الشعب الفلسطيني من حصار اقتصادي خانق نعم هل هناك يعني من طرق للتبرع للحكومة الفلسطينية وليس للسلطة وهل فعلا هذه التبرعات تصل إلى أصحابها هو ما ما نأسف له كأمة إسلامية هو الحصار الظالم المفروض على إخوتنا في فلسطين الديمقراطية الغربية تكشف عن جبنها الآن لأنها بالفعل تعاقب شعبا تعاقب شعبا وليس حماس الله تعاقب شعبا لأنه اختار من خلال الصناعة الكثيرة على اللي تقريبا هناك إجماع لأنها كانت شفافة تعاقب شعبا لاختياره. هذا الإشكال نحن نتصور على أن الدول العربية والإسلامية في الجانب الرسمي لم تكن في المستوى ديال الدعم المطلوب لكن الشعوب الحمد لله فيها خير كثير. وما يصلنا ما يصيرنا على صعيد الشعوب العربية والإسلامية أن أن هناك بالفعل مبادرة حقيقية ومبادرة فاعلة وإيجابية اللي من خلالها يراد أن يفك الحصار على فلسطين شاء الله رب العالمين وعلى الحكومة الفلسطينية. نحن نتصور أن أن والحمد لله القدرة ديال الحكومة الفلسطينية حاليا على أنو دفعت واحد الجزء من رواتب. للموظفين ثم أنها تدفع عن قريب الجزء الثاني ثم الجزء الثالث وأنها صرحت بذلك هذا كله إيجابي والحمد لله في القضية الفلسطينية وهذا يظهرنا بكل وضوح على أنه خيارات الشعوب لا يمكن أن تقهر وأنه الحصار الحمد لله لم يؤدي النتائج المطلوب منه ولو أنه استطاع في نسبة أنه يخلق نزاع بين الفصائل الفلسطينية وللأسف الشديد لكن الحمد لله رب العالمين الفرج قريب فالأموال والحمد لله حسب ما يصلنا من أنباء أصداء الشعوب الحمد لله تتبرع جزء من هذه الأموال يصل بطرق خاصة إلى الحكومة الفلسطينية جزء آخر يصل بطرق خاصة أيضا إلى الرئيس السلطة الفلسطينية يبدو لي أنه العالم العربي والإسلامي وكل متحمس القضية الفلسطينية لا يجب أن يبقى متفرجا على هذه الحالة يجب أن يبادر ونتصور لنا المبادرة تكمن فينا لو أنه مليار مسلم مليار ومائتين مليون كل واحد طوع غير بعشرة يلدرام فقط نتصور الشعب الفلسطيني يمكن يحصل على أكثر من 12-13 مليار درهم وهال12-13 مليا تحلو مش غير الدائقة المالية الحالية ديالو وإنما تحلو الدائقة السنة أو سنتين. فإذن الإشكال هو ما خصناش نبقى نتفرجو نا كل واحد منا عوض أن يطرح السؤال وش توصل وش ما توصل وش فلوس وش نو يمكن نديره نخصه عوض أن نلعن الظلام كما يقال يجب أن نقيد شمعة يقادون للشمعة وأن نبحث عن طرق من خلالها يمكن نوصل الفلوس وهالطرق الحمد لله موجودة. وأكيد أنه الذي يبحث يجد وكل واحد واحدة <تصفيق> حتى الإخوة الزوار والأخوة الزوار دي الموقع لأنه الحمد لله في الأوسط دي لهم ناس خيرين تعرفوا ناس اللي فيهم الخير يتسولوا على هاد الناس وهاد الناس فرعهم عندهم القنوات ديالهم اللي من خلالها يمكن يوصلوا الأموال إن شاء الله رب العالمين للجهات الفلسطينية المعلومة إن شاء الله تعالى نعم دكتور ننتقل للسؤال التالي يسأل فيه الأخ أو الأخ يعني هل سلاح المقاطعة أثر على اقتصاديات الدول المعالية للعالم الإسلامي؟ وما هي سلبياته وإيجابيته؟ نعم وأنا أعتبر بحكم الحبرة دي الإقتصادية والتخصص على أنه من بين أكبر الأسلحة الحالية لمواجهة أي تدخل أجنبي هو السلاح الاقتصاد وإذا كانت دول العربية الإسلامية لا تملك الآن السلاح العسكري وما عنداش القدرة العسكرية على أن تواجه الآخر الذي يغزوها والذي يحتكر مواردها عن السلاح الاقتصادي عن السلاح الاقتصادي اللي استطاعوا الدول العربية يجربه مع العدو الصهيوني واللي اعطى نتائج ايجابية جدا جدا وهذا اللي ما تعرفوش العرب والمسلمون انه الحصار ديرهم الاقتصادي وعدم التعامل مع الاقتصاد الاسرائيلي استطاع على انه بالفعل حقق المبتغى منه على ان الاقتصاد الاسرائيلي كان يضعف تقريبا بجوج ديال النقاط ديال النمو جوج ديال دي النمو ديالو نظرا لهذا الحصار المضروب عليه من طرف العرب والمسلمين لكن وللأسف الشديد منذ اتفاقيه اوسلو ثم اتفاقيه مدريد والهروله الاقتصادية نحو الاقتصاد الصهيوني بدينا تنعطيو بعض بعض بعض الوسائل ديال القوة نماذج الأخيرة والنموذج الأخيرة اللي كان عندنا مع الدنمارك كبلد عندما اهين الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال رسوم الكاريكاتورية وقررت بعض الدول وأقول بعض الدول وبعض المؤسسات داخل هذه الدول مقاطعة الاقتصاد الضلماركي أحدث ربجة كبيرة واضطرت المؤسسات بالماركية بذاتها أن تضغط على حكومتها لأنه بالفعل وقع عندها إشكال حقيقي وبالتالينا نتصور لو أن الاقتصاد العربي الإسلامي ولو أن العرب والمسلمين بالفعل ستعملوا سلاح العصر اللي هو السلاح الاقتصادي اللي هو سلاح حضاري ما فيهش قتل مباشر للعدو ما فيهش مواجهة حقيقية على الساحه وإنما هو سلاح حضاري للتعامل مع الذين يستغلون الثروات والخيرات العربية والإسلامية هذا أصور لأنه ممكن في هذا الجانب تكون عندنا نوع ديال الإيجابية في التعامل مع القضايا وممكن أننا ندافع على قضايا الأمة العربية والإسلامية من خلال هذا السلاح لو أحسننا ولو اتفقنا جميعا على استعماله بالطريقة التي يمكن من خلالها أن يحقق نتائج. وش عنده سلبيات؟ أنا أتصور على أنه العالم العربي والإسلامي الآن يمكن أن يدخل في إطار اقتصاد تكاملي وأنه إذا كان عندنا إشكال في المجال الصناعي فعندنا موارد الآن وخاصة مع الطفرة البترولية الحالية على أننا ندير اقتصاد صناعي وأننا نفرض التكنولوجيا الغربية وبالتالي السلبيات اللي ممكن تكون عندنا مهذا المقاطعة أنا أتصور أنها لا ترقى إلى مستوى الإيجابيات التي يمكن أن نحقها وبالتالي أنا أتصور أن العالم العربي الإسلامي يجب أن يتدارس هذه النقطة وأن يهدد بها في كل يهدد أبيا كل من يحاول أن يسيطر وأن يعارض التوجهات العربية والإسلامية. نعم دكتور. ننتقل إلى السؤال مولى إن شاء الله تعالى حيث يقول لماذا تبقى المبادلات التجارية مع الدول العربية والإسلامية دون المستوى؟ وكيف يمكن التصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني نعم وأكيد أن الإشكال, الاشكال يا سيدي الأنظمة العربية هذا يعرفه الجميع الأنظمة العربية وللأسف هي في واد في عمومها أقول في عمومها هي في واد وشعوبها في واد فإذا كانت الشعوب العربية والإسلامية تأمل وتطمح إلى توحيد جهودها وإلى التعاون فيما بينها وإلى تنمية المبادلات التجارية ما بينها فإن الأنظمة لا زالت بعد تابعة في الجانب الاقتصادي للغرب تابعة في تعاملتها للغرب بحكم أنه الأموال العربية الأموال الإسلامية الأموال الخليجية إنه شيء ان الموجودة الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه المستثمره في الدول الغربيه هي اموال تقدر بملايير الدولارات لمئات الملايير من الدولارات بينما المبادلات البينيه العربيه خاصه في مجال التجاريات لم ترقى بعدو الى المستوى المطلوب 7% ديال النسبه المبادلات بمعنى ان 93% ديال المبادلات البينيه ديال الدول العربيه الاسلاميه تديرها مع غير العرب والمسلمين وهذا بالفعل عار في جبين الأنظمة العربية والإسلامية الآن نحن نتصور على انه يجب أن نتحدى هذه ديال منظمة التجارة العالمية وأن نوجه بالفعل الاقتصادات العربية والإسلامية نحو العمق العربي الإسلامي وأن نركز على التكامل عوض التعارض نتصور على أن هناك إمكانية بأن يستأثر العرب والمسلمون بتكامل حقيقي في هذا المجال خاصة في المجال الفلاحي ممكن تكون عندنا تغطية كاملة لأن من الغداء العربي الإسلامي إذا تم تكتل على صعيد الدول العربية الإسلامية على صعيد الموارد الطبيعية الناظر إلى هذه الموارد على الصعيد العالمي هذه وجد على أن عند العرب والمسلمين النفط عندهم الفوسفاط عندهم الحديد عندهم الذهب عندهم المنجوب تاري جميع أو جل الموارد اللي هي أساسية موجودة عند العرب والمسلمين ده نيجي نشوف البحار والطر والسمكية ويجوا على أن والحمد لله الدول العربية الإسلامية فيها النوع هذا وتاري ما ينقص هو حقيقة الإرادة السياسية لأن الاقتصاد هو تابع للإرادة السياسية في هذا المجال محاربة التطبيع الاقتصادي هو أيضا يجب أن يكون تكون في الإرادة السياسية فأنا متى نفهمش كيف أنه في المغرب مثلا نسدون مكتب دي الاتصال الإسرائيلي اللي موجود في الرباط ولكن أن نقيم علاقات اقتصادية مع شركات صهيونية بمعنى انه بالفعل كن ازدواجيه في الخطاب اما اننا بالفعل ما مضغيش تطبيعه التاريخ ننوقفه امام جميع المضاخر اللي التطبيع ومن هالعلاقات هذا كن مجموعة من العلاقات مجال الاتصالات مجال فلاحي التي تقام بين شركات صهيونية وبين شركات مغربية وهذا يؤسف له وبتاني انا اتتطور على ان الهيئات ومنظمات الحكومية ثم ايضا هيئات ومنظمات المجتمع المدني والشام المغربي يجب ان يقف في هذا النقطة، وأنه إذا عبر بصراحة عن رفضه لهذا التطبيع، أنا أتصور أنه الحكومة لابد إلّا وأن تستجيب لي متطلبة الشعب ولتصور الشعب المغربي. نعم دكتور. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى آخر سؤال في الحوار الشيئ. يقول يعني يراهن المغرب على السياحة لإحداث إقلاع اقتصادي. نعم. يعني ما رأيكم في هذا الاختيار، دكتور؟ تقريبا حاولت أن اجيب عنه في الأسئلة السالفة وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الخدمات أنتم تتعرفوا السياحة السياحة هو قطاع خدماتي السياحه قطاع خدماتي والسياحة تتطلب على أن البلد يتوفر على إمكانات للبنية التحتية وعلى إمكانات اقتصادية هي التي تمكنه من تطوير سياحته الاعتماد فقط على المجال السياحي هو خطأ فادح لكن ان تكون هناك أن يكون هناك تطوير المجال السياحي بالموازات مع تطوير ميادين اخرى ومجالات اخرى هذا شيء ايجابي المجال السياحي في العالم انتما تعرفوا معروف واحد المجموعه المتغيرات مجموعه المتغيرات اساسا المتغير الأمني هو متغير استراتيجي في السياحة يكفي لقدر الله أنه أي بلد ما تتعرفه توقع فيه غير انفجار ولا شي حاجة إلا وتنهار السياحة النموذج ديال مصر النموذج ديال أردن النموذج ديال مجموعة من الدول الأخرى فنبني اقتصادنا في هذا المجال على هذه ثم. فيما بعد يوقع ما يوقع قدر الله وبالتالي نعيد الاعتبار ونزدقوحنا بمشاكين مشاكلنا تصور الجانب السياحي هو يجب أن نعتمد عليه ليس كموقع أساس وكرتكاز أساسي في الجانب الاقتصادي وإنما أن يكون مصاحبا لأسس أخرى اقتصادية وخاصة الجانب الصناعي والجانب التجاري بالإضافة بالإضافة إلى أن السياحة الآن كما يراد لها في المغرب نحن من أولئك الذين يرفضون التوجه الإباحي الواضح وأنه اللي التي اعتمدش عن الخصوصيات المغربية وعلى الهوية المغربية أنتم ما اشتوكي فأنه بالفعل الآن بدأ يروج كلام خطير حول السياحة الجنسية للمغرب وأنه بعد ما وقعت تسونامي في الشرق آسيا وأنه طايلاند ما بقعتش وجهة سياحية جنسية الآن هناك من يتحدث على أن الوجهة سنتثقف إلى المغرب دكشي دي الأقاليم دكشي دي المراكش دي الخنيفراد دي الطانج الشمال، دي التيطوان كله يشير على أن التوجه الآن الذي يراد السياحة المغربية هو توجه غير نظيف ونحن نقول أن السياحة المغربية عندها إمكانات أن تكون السياحة نظيفة وأن السائح المغربي من تيجي السائح الأجنبي مين تيجي للمغرب ما تيجيش بس يلقي لك شيء اللي موجود عنده في أوروبا ولا اللي موجود عنده في الدول دياله، إنما تيجي بش يشوف الأمور إيجابية، الأمور اللي ما كيناش عنده، تيجي بش يشوف سياحة فولكلورية وفولكلور حقيقية، تيجي بش يشوف سياحة ثقافية، يجي يشوف يشوف الآثارات المغربية. يجي يشوف <تصفيق> الطبيعة يجي يشوف بالفعل الشواطئ النظيفه هذا الشيء شنو تيجي يشوف السائح المغربي انا بيجي نجي نديروا لي بواط دو نوي السائح الاجنبي راه يدوز 11 شهر ديالو في لي دي بواط دو نوي نجي حنا عاود باش نجيبو ونقولوا الواجهه الرقصه الى اخره احنا تنصوروا على يجب على الحكومة ان تنظر بعين ب... ب... الاعتبار الحقيقي لاي سياحة تريد اما السياحة من اجل السياحة فما كانت فهذا ما لا يمكن أن نقبله وهو لن يؤثر إلا سلبا على السياحة المغربية فإن برزت بعض الإيجابية عن مدى المدى القصير فإنه عن مدى المتوسط والطويل وللأسف قد يؤدي إلى أن يكون للآخر نظرة غير حقيقية وقعية على السياحة المغرب وأنه قد يصبح ولدنا لقد الله ضمنه البلدان الذي يشار إليها سلباً في المجال السياحي وخاصة المجال السياحة الجنسية كما تعرفون لا أقصد، كلمة أخيرة بك سورجي أخير. وحقيقة أشكر الموقع المغني اللي أتح من هذه الفرصة الطيبة لأن نتحاور مع الشباب ومع غير الشباب أن أتح لنا أيضاً الفرصة لأن نتحدث عن مجالات قليل ما يتحدث عنها في المنتديات والحوارات اللي والاقتصاد الالإسلامي أن نمزج وأن نمزج مع الاقتصاد الإسلامي بعض الأفكار المتعلقة بهموم الأمة وخاصة القضية الفلسطينية وبعض الإشكالات الحقيقية حرفيا أصعاب الغتول والبطالة وأن نمزج معه أيضا بعض الأمور المتعلقة بالسياسة ديال الحزب العدالة والتنمية دي كلها أمور اللي هي إيجابية اللي تنشكر جميع المتخلين. فهذا الحوار والذي أتمناه بالفعل هو أن نبني ثقافة للحوار وأن تكون منتدياتنا الحوارية هي منتديات بالفعل الاستفادة منتديات من خلالها النمي والإمكانيات الفكرية لفهم الآخر وأنه بالفعل تتنويع في الخطاب يكون تنوع إيجابي على أساس أنه الرؤية الآن اللي عند مجموع عموم المواطنين على الحركة الإسلامية وللأحزاب للتوجهات الإسلامية هي أنها بالفعل هيئات التي تعتمد على الدين أساساً وأنها عندها خطاب أخلاقي نحن نقول عكس ذلك نقول أنه بالإضافة إلى الخطاب الهوياتي والأخلاقي هذه الحركات وهذه الأحزاب عندها خطاب أيضا عصري خطاب فيه من الاقتصاد ومن علوم الاجتماع ومن السياسة ما يمكنه أن يكون بديلا حقيقيا للخطابات المتوفرة وخطابات الموجودة حاليا في الساحة فشكرا لكم مرة ثانية ومرة أخيرة على أن أتحتم لي هذا الفرصة للحوار المباشر مع زوار موقعكم وشكرا السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته نعم نشكر الدكتور محمد نجيب بوليف لتجاوبه معنا وإجاباته القيمة على أسئلة زوار الموقع المغني فاجزاه الله عننا وعلي المسلمين خيرا وإلى اللقاء في حوار قادم